شهر لا إلهي الله وحده اللي شرك لهنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم اللهم افتح لنا حكمتك ونشر علينا رحمتك ويستر لنا من خزين علمك يا ذا الجلال الإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة ووقنا عذب النار وصل لهم وسلم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <تصفيق> أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض حيث رب العالمين إن يسئل الكرام وإذ قال ربك للملائكة انني جاعل في الارض خليفه اني جاعل في الارض خليفه والخليفه دي الكائن رب العالمين يزود بطاقات ومهارات كي يستكنها أسرار هذا الكون كي يعمر هذه الأرض يعني ناس جاعل في الارض خليفه واسنيني جاعل في ذاته زاهدا عالما الناس الخليفة بمعنى دق الكائن رب العالمين يتمكن في هذه الأرض يشويش لأسباب عمارة هذه الأرض لا رب العالمين في آية أخرى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم معنى طلب منكم عمارة هذه الأرض يزير نشين شنين أتوت مطالبون بعمارة هذه الأرض وفق المنهج الرباني ون تتم عموني غاية الغايات رب العالمين سأغن نخلق لم يتركنا سدى يبينا نظر الغرض من خلقنا ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى مشنا رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كنا سنجرب هذه الآية مع الآية وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أن نفهم باللي العبادة غير سيقول المعنى واسع والاقتصر وجي غير محصور في الأمور التعبودية المناسكية يعني العبادة من العالمين وجي غير تزلد وزكى تزومد وحجي ولكن مفهوم العبادة أوسع من ذلك يشول كل حركات الإنسان وسكاناته مد حياته مش نار بالعالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتية لله رب العالمين ومحياي قد ماشى تجرث الدونة ابن آدم قد ماشى تتعقد قد ماشى أدرني اندي سيتشرا يعني ان نلقر زماني تبدلنا قد ماشى الله تتغير أمور الحياة وتتعقد ينبغي أن تكون حياتك أيها المؤمن وفق المنهج الرباني ينبغي ان تكون حياتك لله سبحانه وتعالى تسعى في الأرض وتعمر هذه الأرض وتسعى لجلب الخير ودفع المضرة ما الإنسان يتوجه أربع عام يخلق خليفة في الأرض لعمارة هذه الأرض وللبناء فالبناء يحتاج إلى الأمن يحتاج إلى الهناء يحتاج إلى الاستقرار همشي إنك الحكيم إن متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه ثمي أن سنت بال الأمن دجننش إلى دارور يحيياتي الإنسان الخاصة الفردية كل الجز من ضروج حس بالأم بالتمقننا بالراحة بالسكين كذلك الحياة الأوسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتم معية كل ذلك وأ كله بأسرري يحتاج إلى الأمن والهنا لاستقرار واللبنائي و وقد درسنا التاريخ البشري من قديم الزمان ان في تجدينك صفه تسمى صفه التدين بصفه بنادم بكري, بكري غرس التدين معنى التدين يعني تقديس الطرف الاخر والتوجه له بالخضوع والو والمذله والدعاء ولكن سواء هذا التدين مشروع غير مشروع كل ذلك ينطبق على يسمى تدينا في اللغة تذيون مشروعا ما شنار بالعالمين شرعا لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى آخره والتذيون غير المشروع هو تذلل كل طرف كل طرف سعدي لحد يتذلل الطرف الآخر سواء كان جهة مادية مغيبية كالجنون مثلا كالجن لغير ذلك يتذلل هذه غيره هذي يعتقد غير. باللي هذي الأمنس لهنا كذلك الخيرس في أطراف أخرى سواء كانت مادية معنوية هذا من قديم الزمان يعني تدين لك الصفة تلا غارزية فطرية مغروزة فيها الإنسان أديني جنسي الفلاسفين أديني في أتقعد في مرافق الحياة الضرورية نقصت المادية نقصت مصحة لممكن أتقعد في مديني تتخالية من مواطن العبادة من أماكن العبادة أماكن عبادة سواء عبادة توحيدية مشروعة ما عبادة شركية وعبادة أخرى تذلل لأطرافها الأخرى سواء مني تدينة متمكن في الإنسان أخطر بنادمي تحس في قرارة نفسه إلا إضعف إلا ناقص إلا عاجز يعتقد بأن هناك اطراف أخرى سواء كانت غيبية أو مادية يعني أقوى منه ينتمس منها الأمن يعني يلتجوا إليها في حالة الضراء ميمي بشاك الترغفص لبلا يعني يجدوا فيها مش تسمى الكهف الأمان في المجالات في الأطراف الأخرى سواء كانت معنوية نغمادية سواء من ابن ندم من قديم الزمائلة يعبد يعني صبعا صبعا صبعا صبع الغفلة لو سيعبد الأجرام السماوية لو سيعبد الثور لو سيعبد التفوت لو سيعبد الأصنام المشركة العرب لو سيعبد كذلك الجهات الأخرى الـ الـ كالجن إلى ذلك لو كذلك يقدس ويقدم ولائه لهيئات المادية القوية كالقوات العسكرية إلى غير ذلك ولكن رب العالمين وأن القوة لله جميعا ما دام بنتم إلي تحس في قرارة نفسه لا يلعف إلي تحس بحاجته إلى الاتجاه إلى طرف آخر ما شكاة يفديس له ناس ما شكاة يفديس الأمن إذن فلا الشك حد لشك جهة يعني يلتج إليها الإنسان وتضمن له الأمن إلا الله سبحانه وتعالى إذن فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى خاطر أنت لا يضمن الأمن أنت لا يضمن الهنا ما اسم شكاة من أسماء الله الحسنى المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون المؤمن من معاني هذا الاسم الجليل يعني رب العالمين هو الذي يهب الأمن رب العالمين تيتش الأمن لا غير سبحانه عما يشركون لا شيء خلاف رب العالمي يتيش الأمن الحقيقي الأمن الصادق هذا يمكن حدي قد جاعدوا بالأمن قد جاعدوا بالهنا قد جاعدوا بالرخاء من الصح لا يستطيع أن ينفذ وعده يعني نعمت أن هنا القدرة أن يأصده وانتما أما أنت ما صلي ذرا هو سجيش لوعده بعد أضي ذرا ولكن رب العالمين وما نصدق من الله حديث وما نصدق من الله قيل رب العالمين هو منجز وعديه سبحانه وتعالى مدام رب العالمين وحي حدث نتيتيش الأمن بنذن نشيب كلنا نحتاج إلى الأمن هل نخذ رب العالمين بتيش رط مشاكة غالوش مش الأمن والهناء رب العالمين شرط شرطا أساسيا شرطيق ألا وهو الإيمان الصادق الذي يثمر العمل الصالح طبعا رب وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين آمنوا وعد الوعد من رب العالمين الله منجز وعده بتوكيد لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وكلنا كان محتاجين للأمن بل نخسر بالعالمين ينعم علينا بالأمن يديم علينا نعمة الأمن فعلينا أيها الإخوة المؤمنون أن نؤدي شرط هذه الآية الإيمان والعمل الصالح وسيدنا إبراهيم عليه السلام حاجة قومه يعني المدنس بارم ميمي سيدنا ابراهيم يعني يتمسخرس الاله هنسن توقت سيسن قال لنا اكيد ان اصنامكم بعدا تولوا مدبرين يعني تعتقد في قراره نفسه باللي وتلفع وتزرز هارن القوم مدنس ننس كيفاش وسنتقدو ديال الاله هاي وكين لا نخزر يعني هي مصدر القوه انت تجلب لنا الخير انت ترى نفس البله ناس كيفاش وسنتقدو والنو ستنس السوالدي والنو الناس رب العلمين على لسانه فأي الفارقين أحقوا بلمني إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمنوا وهم مهتدون منون لن أحقوا بالأمن منون لن يستاهل رب العلمين سوش الأهناد الأمن طمأنينة ضراحة العزة إلى غير ذلك هل منين لن يلتجئوا إلى المعبودات أعفوا إلى المخلوقات التجمع بودات مخلوقات الله سبحانه وتعالى القاصرة مغنين لن يتذلل لله سبحانه وتعالى وحدث يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى طبعا ماذا رب العالمين هو صاحب القوة المطلقة انتهتش قوة المخلوقات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأن القوة لله جميعا إذن من هو التجأنا رب العالمين من هو رولا غرب العالمين من هو إلا أن يستسلم وجهه لله سبحانه وتعالى هو أحق بالأمن قد ماشي لي تباينز لعداء دور الغفظ قد ماشي لي تباينز المشاكل دور الغفظ ولكن المؤمن ستنكل في قرات نفسه الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى ويلتج إليه ويستسلم إليه يجد هذه الراحة في قلبي داخل قلبي وكذلك في أحوال أربعين من يصلح أحواله ماشينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما نعم. والإيمان الصادق الإيمان الفاعل الإيمان المطلوب الحقيقي يقتضي اكتساب نعم فعل الأسباب الروحية والمادية لاستحقاق الأمن يعني الأصل الحد عندما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى يعني بقلبه يعتقد بأنه هو مصدر القوة لا نافع ولا ضر إذا الله سبحانه وتعالى لا تكفر بالعالمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وقد نسمر أنفل نحلل نحاول نفهم ليطمئن قلبي مش نشينا مش سيدنا إبراهيم عليه السلام أن نخزر الإيمان الصادق الإيمان الفاعل قطر ربما تركزى الإيمان الفاعل الصادق قطر قد يعتقد هناك تكلمه اشتقار يعني يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني دل ولا يدون المؤمن لا ما يقول لا إله إلا الله صديقي لا يبدأ أبري يعني وعقد أمضاه العبد مع ربه يعني من يعني بلغ سين التكليف بلغ سين التكليف الإنسان آخر كافر أسلم يعني أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه السنة بداية الطارق لعندي قيل الأقل ليس يسمع الله سبحانه وتعالى كي يكون عبد الله في كل أحواله في حالة السراه في حاله الضراف في حالة المنشط في حالة المكره اللي في حالة الخلوه لا يحدث الا ما ات واتس برشناموني في كل احواله ينبغي أن تكون اخ المؤمن عبدا لله ما معنى عبدا لله معناه ولتحرشد لا كان سوى ان هذه اراده رب العالمين وتقير لا كان ان الا هذه اراده رب العالمين جوارحك تطاوينتك مزغينه تشيلسك يعني وتستعمد لا كان ان هذه اراده سي رب العالمين ان تكون عبدا في كل احوالك <تصفيق> والإيمان يمنع صاحبه من الأثرة والظلم ويغرس فيه روح الإيثار ونفع المسلمين قطر ماشي السن الإيمان الصادق يعني الإيمان الحقيقي ساعدين كل أولن بندم فلا يصدر من ذلك المؤمن إلا الخير قطر نرب رب العالمين ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها نعم رب العالمين رحيم بنا يتمثلنا يعني يتمثل يعني تبين لنا نوضح لنا الامور المجرده الا ان تؤخذ بنت بالامور الماديه المحسوسه اش بالمثال يتضح الحال يمثل لك يعني مدى لاثر تفعيل فعاليه كلمه التوحيد لا اله إلا الله محمد رسول الله يعني مثل هذه الكلمه الطيبه مشينا العلماء كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله مثلس شجره مباركه شجره مباركه اصلها ثابت اذ غلغلنا جذت مرت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها وهكذا كلمة التوحيدة الإيمان الصادق الصافي سأقوم بأن أولن بن أدم فلا يصدر من ذلك الإنسان إلا الخير في كل أحواله أسوال الطاقة إيمانية بن أدم فيسعى لاقتحام عقبات الخير بدأ يتجي الخيرات فعل الخيرات صلوات زكوات حج يعني نفقات في يعني في سبيل طبعا مخلصا لوجه الله الكريم مهما قدم شي للشنايز ابن عفوا الشيطان الرجيم تبين زبال لذلك العمل يعني يعر شنو بالعاميه الشيطان يعيدكم الفقره ويهامركم بالفحشاء يتبينا بلي ذلك العمل يعر نفقت تزلط تظليت هودت صغاني فاش دير الحاله غير ذلك يتبين العمل الحسنه تقن شراي لان عقبه وديك العقبه في مس ولكن صاحب الإيمان القوي يسعى بفضل الله سبحانه وتعالى ووفقت بفضل تلك الطاقه الإيمانية لاقتحام عقبات الخير هادي كون الزه الغرس اجا الخير باللي حلو يحلو ياس اجا الخير كذلك بالجانب الاخر هادي كون صاحب الايمان القوي غص طاقه يعني كل قدره للتوقف ي... عند حدود الله أما الشي الرسول صلى الله عليه وسلم يصف المؤمنين المؤمن وقاف وقاف عند حدود الله والمنافق وثاب ما إنعنت له شهوة إلا وثاب لها لذلك صاحب الإيمان يعني اترت الإيمان يحجبه اترت مشاكب ذا يعني يظلم الغير بشتى أنواع الظلم بشتى أنواع الظلم سواء بالظل السيء نبي اللسان نبي اليد نبي غير ذلك من أنواع الظلم مدى موضوعنا عن الأمن نبيا في هذا الدرس المختصر يعني بعض ثمرات الإيمان وأعلىها نعمة الأمن بينا باللي الامن اللي كان تكلب غرس وكل اللي كان نحتاجيه نتكلب غرس ما بينا يعني داخل انفسنا وداخل اسرنا وداخل مؤسستنا وفي العالم اجمع هذا الامن لا يكون إلا ثمره من ثمرات الإيمان اذا نصحها يعني نطلب هذا الامن من مورده الحقيقي سلا سورسس ألا هو الايمان من القلب خاطر الامن لهنا ما تفي بنادم تفي تلس والنابغي أن يصحح يعمر بالايمان والإيمان يقتضي الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى يعني صاحب السيرة المستقيمة الحسنة إن كان صادقا في سيرته في إيمانه يعني إيمانه يقتضي يدعوه يستلزم منه إيمانه يقتضي أن يدعو غيره إلى جدة الطريق يعني من المفارقات العجيبة التفتحة يعني مستقيم الطريقة يتعمر تمشيدة والسيولة ولا وشتيم في الترسي طرميس عين الحارة مستقيم على الطريقة يعني حواليه مد غفلا حيث يريد تحسي وليس يقل واجب غفل يعني يريد تحسي بضرورة تنبيههم تذكيرهم يعني هذا يعني يريد تحسي بهذه الضرورة بدرورة التذكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه السن في إيمانه خلل في إيمانه الذي يقل خلل في إيم هذا من المفارقات العشيبة بتر الرسول صلى الله والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم بيه كما قال صلى الله عليه وسلم يعني غير الجانب المادي فكيف بالجانب الروحي المعنوي يعني كيفاش حتى أنت المستقيم على الطريقة حتى تخزر جوة المسلمة إلى غافل يعني المشكلة تزعو لك تزعو لك تزعو المصير سين مات على تلك الحالة سلم يقال من, من معاني المؤمن يعني المؤمن يدعو غيره إلى الصلاح كي يؤمنه من عذاب النار لا تستمنع من عذاب يعني كي يكون سببا لنجاته من النار يعني يقصد بنا ذلك إيماننا الصحيح يقتضي دعوة الغير إلى الخير والأمن وعفونا الإيمان يقتضي فعل الأعمال الحسنة بنية حسنة وبطريقة حسنة مش إن رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يمكن حدول الشورس الإيمان ناديني لك مؤمن وفعله مخالف لأعمله لما يسرح به من من معتقات هذه مفارقات العجيبة خاطر سطنك التزننت ان اي ثمره التوش طمرت لانتزننت لاني كانت تزننت سيانت الزيتة التوش يعني تظناني لنول أدفق في السلوك قطر العقيدة الصحيحة الإيمان الصحيح من ثمرتي يعني توتي أكلها نعزمتور توتي أكلها كل حين بإذن ربها والكلمة الطيبة يعني الإيمان الصحيح ماذا يؤتي ثمرات تسمنت بينت في الاستقامة على الطريقة في السلوك الحسن الإيمان الصحيح يضبط سلوك الإنسان التعاون بنهدم يتوفق باش كي يقوم بالأعمال الحسنة كذلك أن مشاك بدا يتبدي عند حدود الله يعني سمن الإيمان يقتضي فعل الأعمال الحسنة كمل بنية حسنة والأهم هو هنا يعني بنية خالصة لوجه الله الكريم خدم أعمال أخدم يعني الأعمال الصالحة متوالي رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كثير رب العالمين يأمرنا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى إخلاص العمل له سبحانه وتعالى وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين والخالص كما سيتي تحليل هذه الله كذلك أمرنا بالقيام بالأعمال الحسنة بنيه حسنه وبطريقه حسنه كذلك الاسلوب والطريقه التي تقوم بها بذلك العمل يعني ينبغي ان تكون حسنه وخاصه انا سننبي يعني المفهوم الواسع للعبادة المفهوم الواسع مش د بينا طور ويش غير الامور التعبديه المناسكيه ويش غير ظلي د زكادو ولكن العباده واسعة لكل مجالات الحياة يعني تشمل أمور الزواج أمور العلاقات الزوجية العلاقات الاجتماعية بصفة عامة العلاقات البشرية كذلك الاقتصاد والسياسة كل هذه الأمور كل هذه الحركات تندرج ضمن المفهوم العام للعبادة سمني ينبغي أن تكون أعمالنا في كل هذه المشاريع يعني حسنة أولا تكون نيتنا متوالد بالعالمين ثلاثة تكون يعني حق فقط بطريقه حسنه باسلوب حسن لجيس خاطر في الاسلام لجيس الغايه تبرر الوسيله في الإسلام لجيس الغايه في الغرب نعم اشي المهم تحقق الهدف ني وخلاص مهما يكن يعني بنادم يدوس من شقار الخلقه ويرضي الحق المهم يدقق الغايه تس وخلاص ولكن في الإسلام لجيس ينبغي أن تصل الى غايه شريفه الى غايه محموده الى عمل صالح بطريقه حسنه ويمكن حد يعني هادي يقوم مثلا ديبنا كتمشي دا غادي مكتد دار تقول له قصر نغدا الا يعني بدا اثبتت في اثبتت ابنا تري في مثال دار الجيران دارين لا كاع بريدني بالك تري في المهمه شني هذ بني تهدرتو خاصو متحقق الهدف وخلاص ويتهمي انا انا في زدغ بريديك المهمه تحقق الهدف وخلاص يعني هذا الليج الاسلاموني ينبغي ان تقوم بعمل حسن بنيه حسنه بمعنى خالص لوجه الله الكريم وبطريقه حسنه باسلوب حسن ا رب العالمين الا لله الدين الخالص رب العالمين حاشا ويجي قلنا منترو يعني انا نسوا شي بارك الله فيك رب قبل الا غير ذلك رب العالمين عزيز رب العالمين هو رب العالمين يعني يمر نص بالعباده ينبغي أن نعبده اما شي رب العالمين والله لا يعبد إلا بما شرع رب العالمين يطلب الصجنة يمرنا كي نقوم كي نؤدي الدين له مخلصين له الدين لا جزء الذي كنيت ولا جزء قليل يعني كنيت وله نغمدا الجاه والسلطان نحظ من حضوذ الدنيا ألا لله الدين الخالص يعني عباداتنا عند ظلت ناتكون خالصه لوجه الله الكريم زكاتنا تكون تكون خالصه لوجه الله الكريم تجارتنا تكون لوجه الله الكريم حركتنا في في الميادين الحياه كلها تكون خالصه لوجه الله الكريم اثنين يعني هذا جانب اخر الجانب الجانب الاول الجانب رضا اخدم اخدموا كل على الوجه الخدمه تكون تولي رب العالمين اخدموا رضا التجيس لجدار اشيف مثال ظليتين لان يعني تعبو دي. دينا منسكي والنيات المتوالي يا رب العالمي مسح التجارتك والسياسات العلاقات الاجتماعية دينا تجغي صناي الدهر لا اشتروني وأيها الإخوة المؤمنين ألا لله الدين الخالص يعني كل شريك يكون يا رب العالمي فلنتق الله أيها الإخوة المؤمنون في تجزئة الدين أظن الدين أقسم دينتين هنا وعفوا ون هنا ونين ربي وإن هنا تلك الهيئة تلك الفئة نديلا الخطر لهذا الفكر تسرب دخيل عن الفكر الإسلامي دكت الخطر تلك الفيروس ينخر يعني يتفل الجسم الإسلامي الفكر الإسلامي النظيف دخل تسرب إليه من الفكر الكنسي الكنيسة أصحاب الكنيسة الفكر زائق طبعا قارن هذا العمل لقيصر وهذا لله وني إقيصر وني لله وني الملك وني لله ولكن في الإسلام ديس كل شيء يا رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين خطروسي الجزء الدين يعني بدأ يخلق الشيء نقولي صادلة تمجيدة مش قلت تقدم ربي تمجيدة أو وعد تمجيدة إلى غير ذلك أبدأ قم صغر أبدأ جلس ظهرا لاش سيسون أيها الإخوة المؤمن وإلا صدق فينا قول الحكيم نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه يرقعوا دنيانا بتمزيق ديننا يعني بدا حد يترقع يعسي يتفرق يعني يا شيني وني ربي وني ينشيني يدني يتنغداي لا بدا في امور الدنيا بدا نسخا صديق تي اكس سعف تغسس في مثال يشهر شهاده الزور نغى اللي نسمني لو كنت صليت ظليت تطيعي الى ذلك المهم شيني المهم العمل عباده نغداي لا جبتك ال... كسلت فيرقعوا ماذا يرقعوا دنياه بتمزيق دينه يفصل دينه يمزق دينه كي يرقع دنيا نتيج نعمول البتا وردق ملاته لا تولاته. فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه أما, أما الدين يعني تجرنين المعاملين ذلك المسلم يمتلس بلسانه بي بيده لا يتجلى شهادة الزور لا يغش في التجارة لا يطفف الميزان. ليس في الميزان لا يسف سنة من يدق الشيء المهم التجار سرعته خلاص المهم لغفيره كتوضه خلاص المهم الهدف كتوضه خلاص يعني يعني دنيس ليهلك كذلك ولا ما نرقعه ولا دنيتك يعني تلك ترقع تنزق الدين لك ترقع رب العالم وشتت يجري سلامت ولا أنت إلا هذه أهلك فلا دين هنا يبقى ولا ما نرقعه نص الله إذا ومشينا رب العالمين ألا لله الدين الخالص فلنستمسك به كله ليهب لنا الأمن ويرشدنا إلى سبيل الهداية مشينا رب العالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بتنقص الأمن الراحة طمأنين يجب يكون صافين مع رب العالمين يعني أعمالنا كلها تكون لله سبحانه وتعالى هنصفت لنا ونكون عباد ربانيين أن يصدر بالعالمين أتنج يعني في أمور التعبدية يعني جارنا ضرب العالمين تظل يجوزكا دوزومي لكن في الأمور في العلاقات البشرية في المعاملات في المعاشرة في التجارة في التجارة في الاقتصاد في السياسة في كل هذه الأمور تكون متوالة رب, رب العالمين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم هذه الفقر جار المؤمن جار للإنسان في الغرب الملحيد من الكافر حتى المنافق يعني حد يعني يسفي اليوم يصرب العامي تكون مصلحي المهم هل يحقق الهدف سخلاص لاحقا لتحقيق المصلحه سخلاص تهمني ولكن المؤمن ينبغي ان يكون عبدا لله اسيغا ولي رب العالمين يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ومن يتق الله اجعل له مخرجا ومن يتق الله اجعل له من امره يسرا اعتمن بهذا المسلم وجهه لله سبحانه وتعالى خاطر تعتقد ان هذه الدنيا هي كلها دار ابتلاء دار امتحان فما لك الا ان تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى مشك سجل امور الدنيا تتشوش لهنا شوطمانينا شوش, شوش راح الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكرنا ونثى وهو مومن فلنحينه حياة طيبة ولا نجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أسباب ارتفاع الأمن الأسباب سيئة أسباب سي لن ربع يتشمر لهنا يتشمر الأمن يزعزع حالة الأمن كفران نعمة الله سبحانه وتعالى يعني عدم شكر نعم الله سبحانه وتعالى ورب العالم وضرب الله مثلا قرة كانتامنة مطمئ ياتيها سها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لاس الجوع والخوف بما كان ييسنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون معنى كفران نعمة الله سبحانه وتعالى هني حتى ساد لي وليذكر نعمة الله سبحانه وتعالى رب العالمين وما بكم من نعمة ثمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فمن وجبنا أيها الإخوة المؤمنون أن نذكر هذه النعم أن نعترف بالمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى فعلينا نذكره ونشكره خطر من لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عندما يطول عليه الأمد يعني الشيطان يوسوس له ازبيه بلي كانه حشا نتا لي خلق انت لي خلق انت خلق الريال ني الجهنينا الكرسي ني السلطاني القدره ني يزير مادام انت لي خدمت نتا لي, لي خلقتي لك يزير يصرفها كيف يشاء التس من ما شي شخص ما غير ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الحقيقي والخالق سبحانه وتعالى انت انعم علينا بهذه النعم وأمرنا بذكرها وشكر المنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لا يكون بي لساني فحسب ولكن الشكر نعم يكون بي توظيف تلك النعم باستغلال تلك النعم في مزيد التقرب الى الله سبحانه وتعالى رب دعاي مش صحت يعني استعمل صحتي في مرضات الله شايت لي استعمل في مرضات الله سبحانه وتعالى لا ان شكرتم لا ازيدنكم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عين السبب أن رب العالمين يذيق عباده الخوف وكذلك الجوع وهم هو كفران نعمه الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما سنبين بعد قليل في الحل ان شاء الله وكذلك من اسباب ارتفاع الامن الخطأ في فهم الدين أو تنزيله في أرض الواقع من الأخطاء قد يخطأ الإنسان في فهم الدين قد أولا قد يفهم قد يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لفهم مسألة مانا الدين يعني بصفة عامة فهما صحيحا من حيث الفهم ولكن إسخاطوا على الواقع قد يخطأ فيه بعض المسلمين فيسبب ذلك الخطأ في فهم الدين زعزعت الأمن يعني الأصل تفهم أصل ولكن تطبق الوقاع قد يختأ في تطبيقه والخلال المشكل يتستغذي للخطأ يعني بذذية في فهم الدين قد يقع الخطأ في فهم الدين رب العالمين أغ... إنما المؤمنون إخوة ولكن المسلمون يعني فرقوا كانوا من الذين يعني من الذين فرقوا كانوا من الذين فرقوا دينه من يقول لن فرق دينه يعني يجون من بعض الجزئيات من بعض المسائل هذه قد أقول الفرعية جعل منها أوصولا يعني كل من خالفه في تلك الأصل حكم عليه بالخروج من الدين وبالمروق من الدين هذا الخطأ, الخطأ في فهم الدين يأتي الآن أبعاد هذا الفهم الخطأ في تنزيله على أرض الواقع فيسعى لفهم ل يعني اغرس الابعاد العمليه السلبيه طبعا يسعى مثلا لل ادين الزعماء لا ينهى عن المنكر يغير هذا المنكر بطريقه هي في وفي الحال في حقيقه الامر اسعى في الارض فسادا فيظلم المسلمين و وينكل بهم ويعتقد بانه يعبد الله سبحانه وتعالى هذا هو ارتفاع يعني من اسباب ارتفاع الامن الخطأ في فهم الدين وإسقاطه على أو في إسقاطه على أرض الواقع في مثال آخر مثال آخر نصورة أخرى يعني هذا لهذا العنصر وهو خطير جدا استغفر الله قد يفهم أن رب العالمين أمرنا بالأمر بالمعروف وأنه عن المنكر وهو من أصول الدين يعني ولكن رب العالمين تعني أنه نقول هذه سبيلية أدعو إلى الله على بصيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة قد يسعى مؤمن بتغيير قد يسعى إنسان مسلم بتغيير المنكر ولكن بطريقة غير حكيمة يكون ذلك سببا في زعزعة الأمن والإشكال إشكال جار سيكون لحد يخذر يعني القضية الصحيحة المسألة العاديه المشروعه يتخذ سبب المنكر خطر من من شروطي الامر المعروف هنا يعني المنكر حد يتحقق بان ذلك الشيء الذي ينهى عنه هو منكر بالفعل ان تحققت منه بانه منكر ان انت منكر فاحرص في السعي الى تغييره بالحكمه والموعظه الحسنه والحل اذا الحل وضروره الرجوع الى الايمان الصافي وتحكيم العلم في شؤون الديني والحيات يعني رب العالمين عليم رب العالمين لا يعبد إلا بما شرع قد يجن حد يعني المسلم يعني العاطفة الحماسة في يعني فيسعى للأمر المعروف ونيع المنكر مشق الرسول العسمين إن, إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى فعلينا إذن أن نحكم العلم في كل نحترم أهل التخصص ونحكم العلم في كل شؤون الدين التعبود يعني المناسكية وفي شؤون الحياة كلها اثنين ضرورة التحرك بالقرآن وفق المنهج الصحيح وعدم الاكتفاء بالتبرك به رب العالمين هنا وهذا ذكر مبارك أنزلناها القران العظيم يعني ذكر مبارك رب العالمين اكرمنا به ولكن على المؤمن لا يكتفي بهذا التبرك بهذا الباء يعني بركه الحقيقيه يعني حقيقيه لم لم تقتصر في تلاوته ولكن في العمل به تلاوته الحقيقيه واتباع اوامره وانتهاء عن نواهيه والعمل بالقران والتحرك بالقران النقطه الأخرى يعني كنا في الحلول لاعتراف بالخطايا والتوبه منها عين سويلان يعني يترد سوى الامن يوديم نعمه الامن وبالتالي مزعزع يعني يتزعزع يترد رباعي من الأمن هو الاعتراف بالخطايا والتوبه منها مش دفيناطورو اللي رب العالمين رحيم بنا في بعض الاحيان من يعني الرب العالمين يبتلي عباده بالخوف يعني يسلبهم الامن لمده يعني كي يبتليهم سواء يعني أتمن الدولة الأعدة تقول رب العالمين الأعدة تراجع عن ما ننسنا مشينا نرب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب سيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ربك الغفور ذو الرحمة رب العالمين غفور ذو الرحمة قد يبتلي عباده ميمي مشاك مشاك ما شكت دول ما شكت صحا ما شكت صحا ما سيرت هذه لا عندنا كان عارك لا كان غلط يعني هتفقنا هتفقنا هتفقن قبل فواتي الأوان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب سيد الناس بما كسب سيد الناس الغاية الحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا صورة تتوت رب العالمين وكان كل حد يغلط رب العالمين عقب تمتميا رب العامين أنا ولو يواخذوا الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فكل بنا بنادر مضي غلط رب العامين تعاقبتهم تجي لا تحد فود من تمرس رب العامين رحيم بنا غفور يسموني رب العامين لا يذكرنا لبعض هذه التنبيهات والإنذارات لعلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وضرورة التوبة إذن التوبة لجنشها إلا انضروري أيها الإخوة المؤمنون قبل فوات الأوان وإلا صدق فينا قول الله سبحانه وتعالى في الذين في قلوبهم مرض أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ثم لا يتوبون ولاهم هم لكن المؤمن معدنس صافي معدنس كريم رب العالمين يعني يذيق بعض الخوف تم تم ينا بأي ابتلاء بأي نوع من أنواع الابتلاء تم تم أهضي راجعي منز تم تم اددوه لغة الوبري الطريق هل نشكل مثال بسيء جدا فيه كل القضية الراعي القاتع الحرق مش هل سنتم بكري يعني الراعي القاتع قاتع الغنيمنا نتغتن عندما تشذ عنزة عن القطيع كتغاتنا قلنا افريش عن, عن القطيع يعني الراعي اني بتغسيج اسيرام ما تغرطس ما تغرطس هل ليه اخسز الشر من الاخسز الخير طبعا هو رحيم بها قد جمعت فما قرولت شي بن الشناد زويله با يغث تدول إلى الجاده يغث تدول الى القاطع ولله المثل الاعلى رحمان رحيم قد يذيقنا ببعض الاامن قد يزعزع الامن يبتلينا ببعض هذه المصائب لعلنا نرجع إليه سبحانه وتعالى أيها ايها الاخوه المؤمنون فهذه فرصه, فرصة شهر رمضان المعظم ديك تي مناسبه ديك البيئه الله سبحانه وتعالى تزكيه النفس والمصالحه مع القرآن الكريم وللرجوع الى الله سبحانه وتعالى فعلي نجدد إيماننا ونرتبط بالله سبحانه وتعالى قطر هو المؤمن هو الذي يهب الأمن لا غير يعني قد ماشي الله بن دمي عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فلنحذر نقرأ الحساب الأعدى ننتهج مسالك أخرى تغرب الله سبحانه وتعالى غير يعني هناك أمن في جهات أخرى في طرف آخر في, في مخلوقات أخرى رب العيمين ينظر ضعف الطالب والمطلوب وأن القوة لله جميعا يعني الحل وحيد والفرار إلى الله ففروا إلى الله هو الفرار الى الله سبحانه وتعالى والتوبه الى الله سبحانه وتعالى مشي كان يسجل امورنا باش لهنا وطمئننا جرى نرضي من النغم مشنا بعالمين الذين ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم لمنه وهم مهتدون يعني بسبي الرجوع الى الله سبحانه وتعالى راه مش الاامن او مش الخيرات او البركات مشنا رب العالمين ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة النصوحي إليه قبل الموت ويبارك لنا في أرزاقنا ويبارك في أعمارنا ويوطض العلاقات بيننا ويجعلنا من نعرف ونصفح عن إخواننا كي يعفو الله سبحانه وتعالى عننا وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم رباني يهدئ وفقانا والسلام عليكم نشأل لا إله الله ورحده ولي شريك لهنا سيدنا محمدنا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصل لهم وسلم مباركة لسئلة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا الموصلين والحمد لله رب العالمين